فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب حدثنا عن صدر هذه الآية الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج فجاء النهي عن الرفث والفسوق والجدال بصيغة النفي وذلك أبلغ فهو أمر محسوم قد فرغ منه فعبر عنه على أنه قد قضي فجاء على سبيل الإخبار فلا ينبغي لأحد أن يقع في شيء من ذلك إذا تلبس بالإحرام فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج فكأن هذه الأمور لا وجود لها أصلا كذلك أيضا ولا جدال كما قال ابن مفلح رحمه الله في الآداب الشرعية لو كان في الملاحات خير لما كانت سببا لنسيان ليلة القدر ولأن الله تعالى قد صان الإحرام عن الجدال فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحد وقد ذكرت بأن الجدال لا يكاد يذكر في القرآن إلا على سبيل الذنب هذا هو الغالب حتى قال بعضهم إن أصله مأخوذ من الجداله وهي الأرض الصلبة وذلك أن الجدال يحصل فيه ما يحصل من حضور النفوس وطلب حظوظها من الانتصار لها والغضب من أجلها وما أشبه ذلك وما يؤثره ذلك من المنافرة والتباغض والتباعد والشريعة تأمر أهل الإيمان بأن يكونوا مجتمعين متحابين واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولما وجد الجدال وكثر بسبب ما دخل على المسلمين من منطق اليونان وترجمت تلك الكتب تفرقت الأمة إلى طوائف كثيرة واشتغل قوم بالجدال وكثر الكلام والاختلاف حتى عرف أولئك بأهل, بأهل الكلام كذلك أيضا يؤخذ من هذه الآية أنه ينبغي على العبد في حال الإحرام أن يبتعد عن كل ما يفرق قلبه ولهذا نهي عن الجدال لما يحصل فيه من تشويش الفكر فيكون قلبه حاضرا للعبادة والاتصال بالله تبارك وتعالى وان يؤدي هذه المناسك بقلب حاضر فلا يكون تطوافه فيها بهذه في المناسك من غير حضور قلب فيكون جافا وهكذا أيضا فإن الله تبارك وتعالى قال بعد هذا إنه وما تفعل من خير يعلمه الله لما نهاهم عن هذه الأشياء جاء بهذا الخبر الذي يتضمن حسا على فعل الخير كما هي عادة الشارع إذا نهى عن شيء أمر الناس بما يكون فيه صلاحهم ونفعهم، فإن النفوس خلقت للفعل كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ولم تخلق للترك، فالترك مقصود لغيره، فلا بد من عمارة القلوب والجوارح بالإيمان والعمل الصالح، وأما الترك فهو من باب من باب التخليح. ولذلك لا يحسن في التربيه أن يركز المربي على النهي دائما والمنع وما اشبه ذلك وانما يحث الناس على ما فيه نفعهم وصلاحهم وينهاهم عما يضرهم فلا بد من النهي لكن لا يكون ذلك مقتصرا عليه، وهكذا فإن قوله تبارك وتعالى وما تفعل من خير يعلمه الله كما قال بعض أهل العلم بأن الخادم متى علم أن مخدومه مطلع عليه كان أحرص على العمل وأكثر التذاذا به وأقل نفرة عنه وكان اجتهاده في أداء الطاعات وفي الاحتراز عن المحظورات أشد ولهذا لاحظوا وما تفعلوا من خير يعلمه الله فإذا استشعر الحاج أن أعماله الصالحة من طواف وسعي وذكر ووقوف بعرفة ومبيت بمزدلفة وكذلك رمي الجمار وغير ذلك وما يحتف به من النفقات وألوان التقربات إلى الله تبارك وتعالى فالله يعلمها وما تفعل من خير يعلمه الله فهذا إذا استشعره العبد هان عليه ما يبذل من المال فالله يعلم ذلك وما يناله ويحصل له من الألم والتعب والمشقات حينما يستشعر أن الله يطلع عليه ويعلم ذلك فإنه يهون عليه التعب ويلتذ بذلك كله فلا يرى الله تبارك وتعالى منه ما لا يليق من التذمر والتسخط وكذلك التحسر على ما أنفقه في هذا السبيل أن يستكثر ذلك فمثل هذا لا يكون ممن يستشعر نظر الله إليه وعلمه بما يبذله ويعمله الرئيس في العمل إذا كان هؤلاء من العمال ينظروا إليهم أذا الرئيس فإنهم يجدون ويجتهدون هذا الرئيس حينما يقول لمرؤوسه الأعمال التي تبذلها معلومة لدي الجهود التي تبذلها معلومة لدي فإن هذا يبعث الطمانينه في نفسه ويزيده جدا واجتهادا فهو لا يهضم ولا يضيع من حقه وجهده شيء فكيف بعلم الله وإحاطته لكن أيضا إذا كان ما يفعله العباد من الخير يعلمه الله فكذلك ينبغي أن يحترز بحيث لا يقع في قلب العبد خلاف ذلك من المقاصد الفاسدة وإن كان ظاهر العمل في الخارج صحيحا يحج ولربما يمشي في المناسك وتنقله فيها ولكنه يتحدث بهذا ويرسل الصور ويصور ليقال فلان حاج يرفع يديه يدعو ويأمر من يصور فيكون ذلك مخلا بعمله وقد يفسد نيته وقصده أعمال بالنيات وما تفعل من خير يعلمه الله يعلمه الله فيحترز الإنسان من جميع المحفورات القلبية وما يتصل باللسان فلا يصدر عنه إلا كل جميل وكذلك ما يصدر عن جوارحه ولو أن الإنسان بقي على هذه الحال لحج حجا في غايته الإتقان والضبط في العمل من حيث اتباع السنة والعمل المشروع ولم يحصل منه إخلال وتجاوز لحدود الله عز وجل وكذلك من جهة صون اللسان والجوارح والقلب عما لا يليق لكن انظروا كم يقع منا من التخليط بسبب غفلتنا عن هذا كله نخلط كثيرا في النيات وفيما يصدر عن اللسان وكذلك الجوارح ولاحظوا هنا أنه خص الخير وما تفعلوا من خير يعلمه الله ما قال وما تفعل من شيء يعلمه الله فذلك فيه المزيد من الحث على فعل الخير فذكر أشرف الأمرين وإلا فالله تبارك وتعالى يعلم ما يصدر عن الإنسان من أعمال السوء وهذا من لطفه تبارك وتعالى بعباده كذلك أيضا إذا كان هذا العموم في قوله وما تفعل من خير فخير هنا نكره في سياق الشرط ما تفعل من خير يعلمه الله إذا كانت تفيد العموم في سياق الشرط والنفي والنهي والاستفهام فإذا سبقت بمن من خير فإن ذلك يجعلها نصا صريحا في العموم من خير أي خير فيدخل في هذا الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة العبادات القلبية فيجب العناية بها من الخوف والرجاء وقبل ذلك الاخلاص للمعبود وكذلك التوحيد والاخبات وما أشبه هذا هذا كله أيها الأحبة يحتاج العبد أن يراعيه. لأنه من أعظم الخير فإن جنس الأعمال القلبية أفضل من جنس أعمال الجوارح كما هو معلوم وما تفعل من خير ولو كان ذلك لم يطلع عليه الناس يعني عمله سرا أحسن من غير أن يشعر به أحد تصدق بصدقة فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه كذلك أيضا فإن هذه الآية عقبها الله تبارك وتعالى بقوله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى وتزودوا فأمر الحجاج بأن يتزودوا لسفرهم بالزاد المحسوس الطعام والشراب وما يحتاجون إليه من الأقوات فهذا من بذل الأسباب وتعاطي الأسباب أمر دعا إليه الشرع وهو لا ينافي التوكل فلا يسافر الإنسان بغير زاد بدعوى أنه متوكل على الله تبارك وتعالى في أسفاره التي سافروا فيها سواء كان ذلك في الحج أو في غيره وتزودوا فإن خير الزاد التقوى هذه الجملة جاءت في هذه الآية وذلك أنه كان كما جاء في سبب النزول أن قوما من أهل اليمن كانوا يأتون إلى الحج بغير زاد ويقولوا نحن المتوكلون وإذا صاروا إلى مكة سألوا الناس فهذا خلاف التوكل والشريعة تدعو أهل الإيمان لفعل الأسباب التي يكون بها غناهم عن سؤال الناس والافتقار إليهم فيبقى الإنسان تحفظ له مرؤته وكماله اللائق وكرامته التي ينبغي أن يتعاهد الأسباب التي تتحقق بها ولما ذكر هذا الزاد الحسي وتزودوا فإن خير الزاد التقوى أشار إلى الزاد الآخر في السفر الطويل فكانت هذه الأسفار في الدنيا مهما طالت هي قصيرة أمر بالتزود لها فهناك سفر طويل وهو السفر إلى الآخرة فهذا يحتاج إلى زاد ولكن ليس بالطعام والشراب وإنما بالتقوى بالعمل الصالح والإيمان بالله تبارك وتعالى فكلنا مسافر إلى الله وأعمالنا التي نحملها هي الأزواد وهي التي نقتات بها هناك ايا كانت هذه الأعمال صالحة أم فاسده ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم إذ شيص في المسجد والشيص هو البشر الذي لم يستتم ما أبر فقال إن صاحب هذا لا يأكله شيصا يوم القيامة فالجزاء من جنس العمل فالذي يعمل الاعمال الصالحة يجد ذلك عند الله والذي يعمل الأعمال السيئة يجد ذلك عند الله فينبغي على العبد أن يبادر ويتوب ويستغفر ويجدد العهد مع الله تبارك وتعالى ويعمل ما استطاع بطاعته ويتقيه فقد يرحل في أي لحظة لا يدري الإنسان هل يخرج من هذا المسجد أو لا فهنا يرشد إلى الاستعداد لذلك السفر وتزودوا فإن خير الزاد التقوى جمع بين الزادين كما أيضا في قوله تبارك وتعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباس يواري سوآتكم وريشة هذا اللباس الظاهر المادي قال ولباس التقوى ذلك خير فقرن بين اللباسين وهنا قرن بين الزادين الزاد الحسي والزاد المعنوي وكذلك أيضاً في قوله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى هذه تضمنت إبطال ما كان يفعله بعضهم في حجهم من عدم التزود وذلك يكون قطعاً لتعلق القلب بالمخلوقين أن يعطوه أن يمنحوه يحسن إليه ونحو ذلك وقد بايع النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه أن لا يسأل أحد من الناس شيئا حتى كان السوت يسقط من أحدهم فلا يقول لصاحبه ناولني استغناء الكامل عن الناس وهنا أيضا تضمنت هذه الآية الحث على التزود بالطاعات ولما ذكر هذا في الحج كانت المناسبة كما سبق أن بعضهم يحج بلا زاد وكذلك يدل هذا على أن العمل الصالح والتقرب إلى الله بجميع أنواعه في الحج أنه متأكد ومطلوب فالحج يحتاج إلى أن يتزود ما استطاع لا أن يتخفف من الأعمال الصالحة إن الكثيرين أيها الاحبه يريد أن يحج بأقل كلفة سواء كانت مادية من المال أو كانت هذه الكلفة من الأعمال التي يعملها هو يسأل عن الشيء المجزئ فقط وتقضى الأوقات الطويلة في أفضل المواسم وأشرف المواسم والبقاع تقضى باحاديث قد لا تنفعه بل قد تضره ويقضى زمان طويل ربما بالنوم والكسل عن الطاعه. قال رجل يونس ابن عبيد رحمه الله أوصني. فقال له اتق الله فمن اتق الله فلا وحشة عليه. وتزود فإن خير الزاد. فإذا سئل ما خير الزاد فيقال التقوى. إذا ليس خير الزاد وألوان وأصناف المطعوم من أنواع المستلذات وليس خير الزاد وما يكتنزه الإنسان من الأموال فإنه لا يأخذ معه في قبره منها شيئا ولو قل وليس خير الزاد وأطلاق اللسان في أعراض المسلمين وإنما خير الزاد تقوى الله تبارك وتعالى فمن استطاع أن يتزود منه ويكثر فعليه أن يبادر ما دام ذلك في وقت الإمكان ثم أيضا هنا في قوله فإن خير الزاد التقوى خير الزاد التقوى تزودوا الزاد في الحج تزود في الحج للاستغناء هناك عن الناس مطلوب من أجل أن يتفرغ الإنسان أيضا للعبادة والذكر والطاعة والمقصود أيها الأحبة أن هذه الأجسام لها زاد من الطعام والشراب لكن الأرواح لها زاد آخر من الطاعات والإيمان وتقوى الله تبارك وتعالى فإن الكثيرين يعتنون بزاد الأجسام ويتقلبون بألوان إلا الذات من المطعوم والمشروب ولكن ذلك لا يحقق لهم الطمأنينة والراحة والسكون وإنما تبقى أرواحهم جائعة وتبقى صدورهم في حال من الوحشة والضيق والسبب هو انهم اعتنوا بنوع من الزاد للأجسام وتركوا الأرواح جائعة مغفرة من غير زاد فإذا أقفرت الأرواح حصل بسبب ذلك من الضيق الوحشة ما لا يقادر قدره. كذلك أيضا التوجيه توجيه الخطاب هنا لأولي الألباب. واتقوني يا أولي الألباب. تقوى موجهة ومطالب بها الجميع. ولكنه خص أصحاب العقول الراجحة لأنهم هم الذين يعرفون قدر ذلك وأثره. وهم الذين يمتثلون ويستجيبون وينظرون إلى الغاية البعيدة. والمستقبل الحقيقي في الآخرة فلا يتعجلون اللذات في هذه الدنيا على حساب آخرتهم فإن ذلك نقص في عقل الإنسان أن يأخذ العاجل ويترك الآجل بدعوى أن الآخرة غيب وهذا شهادة والآخرة نسيئة وهذا نقد فيأخذ ما وقع في يده من حلال أو حرام ويفعل ما يحلو له ثم بعد ذلك يقدم على الله تبارك وتعالى من غير زاد واتقون يا أولي الألباب فأصحاب العقول الراجحة يعلم أن هذه الدنيا زائلة وأن الآخرة باقية فيعمل ويجد ويجتهد من أجل تحصيل الجنة ومرضات الله تبارك وتعالى أسأل الله عز وجل يجعلنا وإياكم والدينا أخوانا المسلمين من أهلها والله أعلم صلى الله عليه وسلم وحمد وعليه صحبه كالذيكم سؤال أو إضافات تفضلونا وحاول بعضهم أن يربط بينهما باعتبار أنه إذا حصل الزاد الدنيوي كان ذلك سببا للتفرغ للعبادة والطاعة والذكر في موسم الحج فلا يستغل عنه بغيره ولهذا أنظر مثلا لا يشرع الصيام في عرفة للحج لكن هذا قول الجمهور وليس محل اتفاق وكان بعض الفقهاء يرى أن ذلك يشرع وقد وقع ذلك لبعض كبار فقهاء المالكية كان يرى أنه مشروع فصام في عرفة لكنه قال كان الناس يبتهلون إلى الله ويدعون ويذكرون وأنا أنتظر غروب الشمس من أجل الفطر لشدة ما أصابني يعني من العطش فقرر بعد ذلك عزم على الا يصوم في عرفه مع أنه يرى أنه مشروع لماذا لأنه شغله عما هو أهم فانظر كيف تحول هذا النقص في الزاد الجسدي إلى تعطيل زاد التقوى بهذا الوجه والله أعلم.